هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي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 في الأرض خَاليفَةَ قالوا أتجُ فيهاَا مَ يُفْسِلُ فيه وََسفكُّم قالوا أتجعل فيها مَ يُفْسِلُ فيهَا وَسفِكُ الدمأَونحنُنُ سَِّحُ بحَمدِكَ وَنُقدّسُ لك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 ولكم في الارض مستقر ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم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 وَآمِنُوا بِمَااءن زَلْلتُ مُصَدِّقَ لِمَا مَاكُم وَلَا تَكُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَروا بِآياتِ ثمَمَنَ قَليِيلَ وَإياَا يَفَتَّكُون وَلَا تَلْلبِسُُ الْ الحََّ بِالبااطِلِ وَتَكْتُون الحَقَ وَأَنْتُمْ تعلمون